الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى، خلق الله وقدر فهذا، أحمدوا سبحانه واجهوا، وأدبوا إليه واستجبوا، له الحمد كله، وبين الخير كله، وإليه يرجع. ولا يفرقوا بين أحد منكم وافعلوا الخير وادعوا الى الله فسبحوا الله عباد الله واطيعوا ولا تعصوا واجمعوا بين 12 وتعارفوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا ايها الناس ان الله بعلمه وحكمته يخلق لعباده في معاشهم ما لم ويهيئ لهم من الوسائل العظيمة ما يستدعي استحقار فضل الله ومنته بها عليهم هو الذي خلق لهم ما في الأرض جميعا منه ولذلك قال سليمان عليه السلام حينما علمه الله منطقه الطير هذا من فضل ربي ليبلوني ما أسروا من فوت إن نعم الله على عباده تترى لا ينطلقون في من نعم الدنيا إلا سمعتها وفقها نعم النشو المال ونعم في المعيشة ونعم في وسائل منظمة الحياة الحديثه أذنية طوامة البعيدة واختصرت الزمن تجد من في المشرب يسمع سلام من في المغرب ترد من في المغرب يسمع سلام من في المغرب ليس بين من إذاك وسماع هذا إلا لخضار وصيرات وإذا أن من في الشمال سمع أنينه من في الجنوب ليس بين أنين ذاك وسماعي هذا إلا زمن يسير إنه لواقع عجيب أو قص على آبائنا وأجدادنا لعدوا مضباً ضروب بالخيال أو حديث سمر الليل أو التصورات التي لا وجود لها إلا في الألحان ولا حقيقة لها في الاعيان كيف لا يعرفونها كذلك لو علموا أن أحدنا يجلس متكئا على أن يكون مجلسه أو مستوى تصل إليه الأخبار في المشارك والمغارب ويتحدث مع العشرات أو المئات أو الآلاف أو الملايين تتوالى إليه الأخبار حديثة بتحريك إبهامه أو ضغط سبابته وحسبه قبل أن يقوم من مقامه ولقد أصبحت الكلمة تخرج من فن صاحبها والحرف يخطه بنانه فيبلغ الافاق وهو متهم لم يجلس بعد فلا يحتاج في معرفه النائب كله الى الخروج من بيته ولا التخطاف بايديه الناس ودورهم ومجالس الربايات وما لديهم كيف لا يعجبون لمن وقد كان وائف عنهم رهوبدا وسعدا يرجع المتنوس الاخبار الرهوم بين موضعهم وبين سماعهم بها مراجع للرجولكم المرهقه ان هذه كارثه سائر التوافق انها لنعش سائر المؤتمر الاجتماع فيها غير الاجتماعي التي انهدت العقول وادهشت الاسماع وخطبت الابصار بسرعتها ودقتها وتكاملها نعم ايها الناس لمثل ذلكم سيعجب الاولون لو سمعوا به انها لنعمه عظمى اكرم الله بها عباده ليبلوهم ايشكرون ام يكفرون ايمتطونها فيما يرضي الله وفيما اباح لهم ام يمتطونها في تعد حدود الله في تعرف حدود الله أو الحوم حول حماها يوشكون أن يُقتَعوا فيه والله يقول وَقَلِيُّهُ من لبالِيَ الشَّكُّونَ إنها لَقَفْزَةٌ هائلة إنها لَقَفْزَةٌ هائلة في التواصل جعلت من سفرة حداثتها وهيجانها تغييبًا لوعي كثير من الناس عن تمييز خيرها من شرها فلم يستحضرو إقبال غمرتهم أنها في الحقيقة في كغيرها من الوسائل فيها خير وشر، وعذاب كبير ومنافع الناس، وأن حسنها حسن، وقبيحها قبيح، غير أن طبيعتها كدّدتها أفرزتها ممارسات غريبه من الاموال من آدم والأعراف. طالب الزين الشيء ورفع الكف رفع المحموده حتى اصبحت انامل اليد حتى أصبحت أنام هي قوه فكره اكثر من عقله ولسانه لأن الذي يباشر هذه الوسائل إنما يباشرها في معظم احواله وفي خلواته ومنفردا لا في من الناس ومثل ذلك حري بأن يعفل صاحباً عن عظم مغالات الكلمة وما يتبع ذلك من مغبات خطره نعم عظم كلمة التي كان يستحضرها مثل عبد الملك بن مروان حين سأله بعض الأزائج طائرين له نراك قد شبك نراك قد شبك فقال شيبتني المنابلة فيال الله العجب كيف رشيطهم المنابر وهو إمام المسلمين وخليفتهم وهو العربي الفصيح الفقير لا سوفة لأحد عليه ذلك هو ابن مرمان الذي قال عنه الضرمعين إنه لم يلجح في كلامه إنه لم يلجح في كلامه في ولا حسوفة وقد ذكر الأعمش عن أبي الزناد. أن عبد الملك بن مروان أحد فقهاء المدينة الأربعة كل ذلك كل هذه الصفات التي يحملها بشدارة وتضرب حاجزاً دلوقتي. له عن إدراك الكلمة وخطورتها واختلاف افهام الناس وتفاوت عقولهم في تلقيها، ما يجعله يحضار لتبعه ما يجعله يحضار لتبعه ما يجعله إذا كان هذا هو ما جرى له في زمن لا يسمع خطوته فيه إلا عدد يسير لا يفهم ما تبلغه كلمة في هذا الزمن عبر وسائل التواصل، فكيف بمن يقرأ لهم قلوف أو ملايين من الناس على اختلاف أفهامهم وعقولهم وغاياتهم ولقد صدق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اذ قال ما انت بمحد من طوما حديثا لا تبلغه عقوله كان فتنة. إلا كان لبعضهم فدرا، إلا كان لبعضهم فدرا. إن سهولة الوصول إلى هذه المزايد عباد الله، وسهولة استعمالها، قد أفرزت غيابا لهيبه الكلمه وعدم استش قد الكلمة، وعدم استشعار عظمها وخطورتها، حتى إنها أصبحت لدى كثير من الناس في مقام حديث النفس. لا زمام له ولا خطاب فلقد اثارت هذه القفزة فلقد اثارت هذه القفزة العجيبه كثيرا من التحفظات والحواجز التي لا يجرؤ احد أن ينبط بها بشفتيه في مجلس ما لكن يمكن أن تلهى عليها كله من خلال لمسه حتى مفاتيح الرقميه لتصبح كلك لتصبح تلك اللمسه اسرع من اعمال الفكر وأكثر شقلا لصاحبها من محادثة من هو بجانبه يحس بانفاسه حتى إنهم لترون الظن في المجلس الواحد كتف أحدهم بحلاء كتف جاره وقد تقاربت أجساده وقد تقاربت لكن النبلاء هم أصدار كل ينادي ويحادي عبر تلك الوسائل وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قل كلها للمدحه وقال فما لا عسى ان نرى في وسائل التواصل بين ظهرنا منك تقول اي وقال وتتسابق الكلام والهز والنبذ والسخريه والشماتة الا موحي ربنا لقد قلنا قبل وسائل التواصل الحديثه نسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن العبد ليتكلموا بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها الى النار ابعد منا بين المشرق والمغرب متفق عليه نعم عباد الله لقد كنا نسمع بهذا في الحديث فيضيق تصورنا لتلك الافاق التي يبلغها ونحصلها في مستوى ادراك واقعنا هذا لكن لكنه بوسائل التواصل الحديثه يتجلى هذا المعنى الوضوح بوضوح أعمّاً واوسع مما كنا نتصفّره قبلها إن بعض الناس ليتوهم أن وسائل التواصل الاجتماعي توثّر طريقاً معبّداً للثقافة لا ترى فيه عوجا ولا أمداً في حين إن الامر مهلاً في ذلك الآن لأننا نكابد في زمننا هذا لأننا نكافد في زمننا هذا واقعاً متسالع خطار تتدفق الينا معلوماته تدفقا شديدا عبر هذه الوسائل ما يؤكد اليقظه والحضاره لما يمكن اخره من بين سكونها وما يجب ان حتى لا نقع في شرك كنا نفرغ منه فنكون صغيرا لما آل باللاعبين في المجتمعات المتربصين في الدوائر ليضربوا وعيها في أو على الأقل التقدير لينجحوا في تأجيز أرحاب الفكري يتنافع طرص البلو وطرص الجهات فتكون ثمرت تنافع تبدل للهجوم تبذب للهوية أو مصر في ولا عجب في ذلك رباد الله فإن استسهال لمسة راحدة للوسيله وسفق العبار أو إعادة تسهيلها أو التثنيه على لا مجتهدا رجع صدى لا خوفا مستقلا وبخاصه في هذا الزمن الذي تغلبت فيه العاطفه على العقل فجعلتهم مهيا لمن اراد احتلاله دون جهد أو مدافعه التنكر حتى يصبح عقلا يقول ما يطول ويولد ما جاء معصوب العينين لا يجادل في شيء من ذلك ولا يماريه كل ذلك في فتره ذلك في فترة التحول الذهني تكون معاطفة شكلها سيف وسائل التواصل الجاد على ان تكون قابلة للانتقال من النقيض الى النقيض والضد الى الضيء او الجمع بين المتضادات والتخليق بين التماثلات ولا يبعد ذلك على من خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصالح والرسول إبقال إنهم يجمعون فسيرا اختلافا كثيرا إنهم من يعشون فسيرا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عطموا عليها من الحديث الحديد ورحمه داود والترميديين إن أكبر خصائف تقع فيه المجتمعات حين تتجاوز نظرتها إلى كتا وسائل من كونها مجرد وسائل إلى جعلها صورا الله ياتي ولا تسألوا إلا عن نشوخ أثيان مشوشه التفكير كشة التأصيل بضاعتها في النسوخ مفجاة يسهل اختراقها والتسلل إليها لوانا بغسيل فكري وتوطين من يشعر التقافح على أن يكون معه ان فسد الناس فسد وإن ظلموا ظلموا والله جل قال بما فيه من الايات والدل في الحكيم قد قرتناكم ان صوابكم من الله وان خطاكم من نفسي والشيطان واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفر لنب الخطيئه فاستغفروا جميع اليه ان ربي كان غفورا رحيما الحمد لله على له على الله عباد الله واعلموا أن وسائل التواصل الحديثه تسخير من الله والناس فيها بين غاد ورائح فبائع النفس فمعتبها أو موبقها ثم إن وسائل التواصل الحديثه واقع لا مفر منه ولا انكارا لما تحمله من اوجه الخير واوجه الشر ما يوجب على العقلاء جاهد في <تصفيق> مهنة والطيش والقوة والتحوط، وانه لا مناص من ذلك من الله، لإضفاء حقل الطيش ولا مبالاة ببرد الأنهار واستحضار المسؤولية، كما ان علينا. ظن أن هذه الوسائل تغير المعاني والمقاصد والحقوق فهو يعيش تصوراً نهنياً نشأ من فكره وعدم افتراته بالحقوق والتواتبات وقولوا مثل ذلك في كل خلل الأخلاق وإذم شرعي، فإن امتلاك المغلق أي حساب له في تلك الوسائل لا يمنحه الأمان من المحاسبة لا يمنحه الأمان من المحاسبة الهوية آخرة. بل ان علم الاخلاق والمحاسبه بقدر, بقدر كثرة كثره المنطبقين عليه والمتذكرين به وستظل الاخلاق وضوابطها ثابته لا تتغير فهي لسان مقروء كاللسان مسموع والاداب لا عمر لها فهي لا تشيخ ولا تضر إن وسائل التواصل على ما فيها من خير ونفع للامه في مجالات شتى ولم يمتعد على حفول خلية لا سياجة لها ولا إخبار ومع كثرة ذلك من الشر إلا أن جماعه في ثلاثة شهر الأول بث ويمكن فوقه والتباغ والتدافع بين أمناء الملة الواحدة والمجتمع المسلم الواحد وثانيا نقل الأخبار والإشاعات المهجبة أو المخدلة التي تكون الحديث في الأعراب وتتبع العراب والوصاية على الصدق بالأخوات لا بالشرع وبالتعيير لا بالنصيحة ألا إن أترك من طوادر لهي من أكثر ما ينقر على الإيمان بالله واليوم الآخر كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصود رواب خالي وصل ألا تتقى الله للأطلاق الله واعلكم أهلتكم الوسائل حقائق سفركم فانظروا ماذا تعملون فيها وهي لكم ورد وصدر فانظروا ماذا تريدون منها وماذا تنحبون إنها أعمالكم إنها أعمالكم بين أيديكم في دار المهلة وستلاقيكم في دار البقاء إن خيرا فخير وإن شر فشر قد أفلح من زكاها فقد خاط من دساها فرحم الله من ادرك ضعف حاله وقله حيلته وان عليه من الكرام الكافرين من هو رقيب عتيم فلله فلله ما اكثر المفاريس بسبب تلكم الوسائل نعم انهم افلاس من اوسع ابوابه وان اعظم شهود على افلاس المسلس هم القراء والمشاهدون فهم المعلومون بها اللهم صلى الله عليه وسلم قد قال ألتم شهداء الضائم في أرضك قال رسول الله على خير الضرية وأسكر بشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشباع فقد أمر الله بأمره وبدأ فيه من أجل وذلنا بولائه الدين وسبحة في مجلس وأيها المميون فقال جاذا وعلا يا أيها الذين آمن صلوا عليه وسلم الله صل وسلم على عرضك ورسولك صاحب وجه الأنور والجميل الأزهر ورضو الله معه ولفاهي الأرواع أبي محمد معه وعثمان وعاده وعن سنة صفاقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم في أسان النار والدين وضعنا معهم اللهم فافل جمعك والممين من المسلمين ونفس كرر ركروبين ونفذ دينا من المديدين وشمال الله ينوفر من المسلمين لرحمتك يا رب العالمين اللهم آمنا في رضا لنا وأصر إلا إمتنا وملا تأمر لنا واتعب بلا رضاك يا رب العالمين اللهم وصف ولي امرنا إنما تشهد أمة من الأقوال يا يأخذنا في يوم الجلال اللهم أنت الله لا الله الارضين من, من كل مكان. وقالنا وضهدين في في يا أخي الآبا اللهم اكتب جمودنا اللهم اصفوا على علوك وعنوه يا ذا الجلال والإقرام في الدنيا في حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب